بسم الله والسلام على رسول الله وآله خير خلق الله هذه التصيدة دعما للانتفاضة وكتبتها حينما رأيت الانتفاضة سلعة تجارية مبتذلة يتواجر بها كل من أراد أن يطفي على عمله شرعية وكل من أراد أن ينتسب إلى شرق النظال انتسابا مجحد صار يتحدث عنها وصار إحياءنا وترثيبنا بالانتفاضة بمن وتعبيرات مخجلة كيف أبدأ وأنا حرف البداية وانتهيت ليسني أرجع من حيث أتيت فأنا لا أذكر الدربة لأني قد نسيت وفقدت الذاكرة أذكر الرألة وأنواب السماء وإليها أمتثل فإذا ضغت بربي قد تصل قد عشقت الأرض حتى ظنني مجمع الأملاك أني كافر لدمي من أجل أرضي أستحر حسبتني نجمة الحب بأني مبرض عندما مدت على غزة ليلا طرفها وجدتني حادلا في قبضتي حجرا مشتعلا وبكف مشتعل حسبتني أنني لا أعشق الأمنة ولا أرض السلام حسبتني غادرا قد خنت حبي وأنا قد خنت ذنبي وإلى قنبلة الأحجار قد حولت ذنبي ومشيت فوق قلبي كي أرى من خلفه الف متيدة حاكها من يدعي نصرة شعبي شرب الخمرة من حبل وريدي بمساء زعمه يوم عيدي شبق حتى الغسر وسلاح من ورق اطابات بها حارقة نار الوعيد تنذر الخصم بان يحضر اكوام الحديد وهو تحذير بأسلوب جديد ليس فيه فاعر حذفت منه حروف الجزم والنفذ الشديد إنه نحو العبيد وأنا أحفر في كل غد في وطني قبر شهيد هذه سنة تاريخي من يوم نشأت فأنا لم أبدأ الحقوى على العرض ولن أبدأ إذ أني شهيد قد بدأت كل ما أطلبه يا إخوتي أن تنصفوني وإذا منت شهيدا فوق عرضي اتركوني لا تسيروا خلف جثماني ولا تقتسموني فأنا لست لكم إن أولى الناس إن أولى الناس بمن شيعوني وتذكر بالاولى قد لحدوني وأنا اسمعهم من فوق قبري عائدوني أن يمروا فوق جسمي ليلالوا غايتي او يلحقوني ترقه النجمه اله لا, لا تملثوني قد نجدتم بها لا تنكسوني واذا قابلتم الثمودا سلام فذكروني انا لم اسلمكم رأي ولا تيفظنوني فاعقدوا ما شئتموا ان تعقدوا ثم حلوا ما عقدتم واعقدوا ثم حلوا وحذاري اخوتي ان تعقدوني وبعهد الثلم من غير رجوع لبلادي تلزموني صوتكم صوتكم صمت وصمتي كلمة ولكم مليون مليون قديثة تحشق الراحة في أنبوبها فهي من عهد قديم نائمة وهي لم تخرج من مكملها إلا إذا كان خروجا حالمة وستجنو عند أقدام السلام نائمة فاقرأوا فوق هناك الفاتحة قبل أن تصطدموا بالخاتمة أمتي حتى رؤى أحلامها محتفظ. فاكتبوا الشعر فاكتبوا الشعر وغنوا لتحيوا الانتفاض بهوايات من الفن وغنوا وبشمع احمر حموا البنادق واشربوا من نعمة التخطيق حتى تكملوا وعلى اسافكم رمز فلسطين اكملوا واقبلوا لا تذمنوا الرفض الى الاجماع حتى تقبلوا وإلى القدس على طائرة الوهن ارحلوا واخففوا فوق مطار الحل لا تستعجلوا واحمروا لا تغفلوا فإذا قال لكم قائدها هذه ثلاثين انزلوا فإذا قال لكم قائدها هذه ثلاثين انزلوا خبئوا بارودكم لا تخرجوا لا تخرجوها خبئوا بارودكم لا تجرحوا إحساس من يستقبله خبئوها جيدا فهو إن شملها رائحة يا ويلكم فلن يعطيكم من أرضكم ما تأملوا فاحذروا أن تفشلوا في اختبارات تقيس القدرة السلمية القصوى احذروا أن تفشلوا واحذروا لا تفشل فإذا قال لكم قائدها هذه في الأفطيل خبئوا بارودكم لا تخرجوا لا تخرجوها ولا تجرحوا إحتى من يستقبل خبئوها جيدا فهو إن شملها رائحة يا غيلكم سوف ليواطيكم من أرضكم ما تأملوا فاحذروا أن تكشلوا في تقيس القدرة السلبية القسوى احذروا أن تكشلوا والسلام عليكم ورحمة